وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم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 قل أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خلق وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَعَقَبُ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم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 فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال عليه الصلاة والسلام من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنه اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك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 وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك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 حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم <سؤال> <سؤال> <سؤال> حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم <سؤال> حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت العرش العظيم الله لا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم <سؤال> <سؤال> <سؤال> حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو عليه توكلت العرش العظيم اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي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 وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره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 قال عليه الصلاة والسلام من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا امسى لم يضره شيء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول ذلك عشر مرات قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة يوم القيامة